बाप जी لا لا لا سرحت بال باله على ايه يا دلوع يا تايه يا ابن الايه سرحني وضل ضل ضه على ايه وأنا وقاضي أصبحت بالناس المشهورة وكل الناس, مبهورة. أصبحت من الناس مبهورة. في ما والناس في وكلماتك مشهورة وصابي صابي منعوة على يا بلو يا الله يا في التفية اهدار خلي أصبحت المشكورة والناس في الله والله مشهور روحان شوفتني انا محزوز دلقاكم لو ليكم اهوز دلقاكم لو ليكم اهوز لو ليكم فيه رموز والزبايلين مجافق تسر وحسيت ومر وعواوة كويسين زمال انشال جوا العين ولا بينا أي أخلاق <تصفيق> ينا في طبقه وطراوزة قدير وإكسف وطراوزة قدير وفوكش زمالين كلهم I not sure بلابطك على راسي يا يا ساده يا مستر على الراس يا سادة يا برستيه.